بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله أما بعد طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية فئات اجتماعية تبخل يعني ذكرها الله في القرآن الكريم فئات اجتماعية ايضا كان يعاني منها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية والفئتين ذكرهم الله عز وجل نعم والذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا هنا ربطها بالكفر وقلنا الكفر هو نوع من متمدد داخل الجماعه المسلمة كفر ببعض وايمان ببعض والجماعة الكافرة تكفر بكل شيء ثم يقول والذين ينفقون أموالهم هذا فئة أخرى لأن لو قال الذين لكانت تابعه لكانت فئة واحدة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هؤلاء لا يبخلون بس أنهم ينفقون رئاء ولا يأمر الناس بالبخل هذه الفئة الأخرى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا, ولا باليوم الآخر هذا غريب ومن يكن الشيطان له قرينا فساءة قرينا هؤلاء الذين تشككوا هؤلاء فئة داخل المؤمنين ينفقون أموالهم رئاء ولكنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإنما يعني أصابتهم, أصابتهم ردة ارتدوا لكنهم كتموا كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أو كما قال في الآية كفروا بعد إيمانهم أو في الآية الأخرى أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدلوا كفرة يعني هذه فهم داخل الجماعة المؤمنة وينفقون رياءا حتى يكون لهم مكان اجتماعي يكون لهم أثر يكون لهم رأي وهكذا ومن عد الله عز وجل أن الإيمان قد يصل أبعد الناس وقد يحرم منه أقرب الناس قد يكون واحد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوظف نعم الله عليه فيحرم من الهدايه والإيمان وقد يكون واحد في بلد بعيد كأبي ذر الغفاري في غفار ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وس فكان من السابقين الإسلام فعدلت الله إلى اليوم هي موزعه على حسب يعني عد الله موزعة على حسب الحجة كما أخبر الله لا يكلف الله الا وسعها وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فهذه يعني قواعد في معرفة عدل الله عز وجل فلا يحمل الأسترالي اليوم ما يتحمله الخليجي والخليجي التاجر قد لا يتحمل ما يتحمله طالب العلم الشرعي قد يكون طالب العلم الشرعي والذي قد يكون عذابه أشد إن كفر ببعض الكتاب من رجل رياضي أو مسكين ما يعرف في الدين شيء هذا فالله عز وجل هو البصير بالعباد وهو يعلم كيف يحاسب عباده لا لا لسنا نحن من يفرض المعايير هو الذي عنده المعايير العادلة والعدل المطلق الله عدلة الله مطلقة في هذا على حال يقول عدم الإيمان بالله واليوم الآخر من هذا الفريق هو نتيجة ردة نتيجة شك وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكو حسنه وأسف حسنة وإن تكو حسنة يعني وإن تكو هي اسم كان وإن تكو حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هو شهيد عليهم الله يتخذ من غرضه أن يتخذ منكم شهداء يعني يت... الشاهد لابد أن يشهد بالصدق بمعنى نحن نتفاخر نحن المسلمين أننا الله جعلنا أم شهداء على الناس وكأن الشاهد لابد أن يكون صادقا اولا لا نشهد على الناس بالكذب الله لا يقبل الزور دام أننا لا نشجع الصدق دام أننا نكذب ليلة نهار ولا نشجع الصدق ونبغض الحقيقة ونبغض الصدق فكيف نكون شهداء؟ هل يحتاج الله لمجموعة شهود الزور حتى يحكمون بأن على الأمم؟ لا بد أن أردنا أن نكون شاهدين على أنفسنا وعلى الناس أن نشهد لله لا نشهد لتياراً ولا لفكر متوارث ولا لعقائد مسبقة أن نعرف أن نتعرف على الله من كتابه المكتوب ومن كتابه الكوني ونكون شهداء على من تكبر وبعد بلوغ الحجة تكبر وعصى واستكبر وعاند وعلى من بحث عن المعلومة وكان جادا في البحث عنها وعلم نهتادي وهكذا طبعا الشهادة لها موضوع ايضا يعني أبعد من هذا تحتاج إلى إلى إلى شرح ليس هذا مكانه لكن المقصود أنا أريد أن أبعد الفخر الذي عند المسلمين فخر أحيانا فارغ يعني أحيانا ليكون الفخر ضار أن افتخر بما تعرف أنه لك مثلا يعني قد تفتخر أن المسلم آآ آآ قد تفتخر بأن كتاب الله أن النسخة الطبعة الإلهية الأخيرة من الأديان هي دين الإسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خير الأنبياء وأنه النصوص في الرحمة والعدل والفلسفة الإلهية عندما يخص الوجود وكذا أرقى الفلسفات تفتخر بهذا لكن لا تفتخر بالمسلمين واحد يعني يطلع ما شاء الله يعني كأنه يعني كأن الله استخلفه على الأرض ويشهد على الأمم ويشهد على المذاهب والتيارات ويقول أشهد بالله أنه كذا وكذا وهو ما يعرف أن يقيم أن يعرف جملة ولا يخرج حديث ولا يتدبر آية ولا يعرف حدث تاريخي هذا جهل هذا هذه كارثة يعني على حال نأتي نكمل يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذره هذا من عد الله عز وجل وإن تكو حسنة هذه لا بد أن نؤمن بها إن الله لا يظلم مثقال ذره طيب تصورنا نحن بأنه سيعذب اليابانيين والهنود والصينيين كل هؤلاء المليارات يلقيهم في النار هذا مثقال ذره أم عندنا مسألة طبيعية ما آمنوا بالنبي طيب هل سمعوا بالنبي هل عرضنا هل أحسننا نحن هل عرض الرسالة حتى هل عرفناها أصلا هل عرفنا النبوة وعرفنا الكتاب حتى يعني نعرض عليهم شيئا يتفق مع العقول ومع الفطرة يعني قد تكون الحج علينا أكثر قد نتفاجئ من القيامة بأن الداخلين في الجنة من غير المسلمين اليوم قد يكونوا أكثر من المسلمين وقد يكون الداخلون في النار من المسلمين أكثر من الداخلين من غير المسلمين لأن الله يحاسب على حسب الحج التي بلغت لا يظلم ربك أحد إن الله لا يظلم مثقال ذرة أنت أيها المسلم تتقلب بين صفحات القرآن ولا تأبه به لأن معك عقيدة ومعك كتب تتبعها فهل الحج عليك أبلغ أم على هذا الاسترالي المسكين ولا الجنوب أفريقي ولا الزنبابوي ولا جنوب أمريكا اللاتينية الذي ما يعرف ما يسمع عن النبي شيئا وإنما يرى أفعالنا نحن المسلمين تقتيلا وكراهية وتفجيرا و. كذباً وتخلفاً وهضماً للحقوق كيف تريد نهاية أن يهتدي تريد نهاية أن يأتي يدرس اللغة العربية ويتدبر القراءة من أولها إلى آخره أنت لن تتركه أن يتدبر أصلاً يعني بعض المسلمين حتى لو أراد غير المسلمين أن يتدبر لن يتركوه يتدبر قل لا نحن أعلم منكم من أنتم عندنا شف فلان وفلان وعندنا تفاسير هذه نحن في في ورطة ما ما يعلم بها إلا الله عز وجل يعني لا خلينا الناس يهتدون ولا اهتدينا لا حول ولا قوه الا بالله طبعا المعده احيانا قد يظهر بعض الانفعال لكن بعض الحالات تجعلك تنفعل فعلا يعني يعني خلطه عجيبه خلطة عجيبة من الحماقات وال يعني وال والدعاوى والكبر والغرور والجهل يعني إذا زادت الخلطه عن حدها تخرجك عن طورك يقول ثم يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول انظروا التركيز على معصية الرسول لن يركز يعني لن يك... لن تكثف الأمر بطاعة الرسول والتركيز على ذم مع... معصيته الا و... وهذا هو البلاء الرقم واحد فيما جرى للأمة الإسلامية لن يكون هذا هذا التكثيف عبثا قد يكون ليس بالضرورة أن تتصور على دو... إذا قلت هذا المسألة يتصور بعض الأخوانني أقصد الأمر الفلاني ليس بالضرورة تدبر القرآن التفكر هذا أمر القرآن قبل أن يكون أمر نبوي ماذا فعلنا فيه لا لا أقصد بالضرورة دائما يسبق الموضوع السياسي أنت تريد كذا أهملوا الموضوع السياسي وجن... وركزوا على أوامر الله بال... بالتفكير وبالعقل والتفكير والتدبر والبصر والآيات الحس في القرآن لو جمعناها آيات العقل آيات التفكر والنظر هذه افعلوها فقط هل رأيتم في, ال... في السوق كتاب عن العقل ألفه إسلاميون من جماعتنا من الملتحين وما شاء الله الذين هل هناك كتاب عن التفكر؟ الغربيون يكتبون نعم لا نريد كتاب ينبع من المدارس التي تدعي بأنها تتبع كتاب الله وأنها تسير في ضوء كتاب الله الله قال ذكر أفلا تعقلون أكثر من أفلا تؤمنون من الذي عطل أفلا تعقلون افلا تتدبرون افلا تتفكرون افلا تذكرون أفلا افلا هذه من الذي عطلها ووظف افلا تؤمنون ثم اختصر حتى الإيمان في القرآن له معنى آخر بس اختصر الإيمان إلى معاني مذهبية ثم حشر الناس وضحاً وعصرا ومغربا حشر الناس في, في الالزام بها هي ظلمات بعضها فوق بعض موجب من فوقهم موجب من فوقه السحاب على ايه حال يقول يود الذين يود يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ايضا هنا فيه نكتة مع علميه كيف لو تسوى بهم الارض والأرض قد, قد بادت كما في عقائدنا العامة هذه إن شاء الله يعني بعد الفاصل نبين بأن أو, أو نحاول أن نشير لأن بيانه كبير جدا نحاول أن نشير بأن اليوم الآخر يوم طويل أوله في الدنيا وآخره بعد خراب الكون يعني أوله قبل الخراب الكوني وآخره بعد الخراب الكوني بعد الفاصل نواصل والسلام عليكم <تصفيق> الشيخ حسن غرحان المالكي www.tod.com بسم الله طبعا يقول الله عز وجل في صورة النساء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا طبعا هنا دائما ما سبقها هي قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في تصور أيضًا, أيضا السلطات أظن لها دور في أن اليوم الآخر هو بعد خراب الكون كله يحدث خراب الكون طمس النجوم يعني تصير الجبال هباء منبثة وكذا ثم بعد ذلك ننشئ في عالم آخر ويصبح جنة ونار في القرآن الكريم ليس هكذا في القرآن الكريم هناك اليوم الآخر يوم طويل جدا بعضه في الدنيا ويعز فيها المسلمون وبعضه في الآخرة بعد الخراب الكوني بمعنى هنا يقول لو تسوى بهم الأرض الشاهد هنا ولا ما كنت أريد أن أدخل بس لولا الموضوع لنه طويل ومعقد هنا يقول يتمنى يودوا يومائذ يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض طيب الأرض غير موجودة في تصوراتنا فكيف تسوى بهم الأرض هنا هذه الآية مع الآيات الأخرى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض مع الآيات الأخرى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه مع الآية الأخرى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذه تدل على أن اليوم الآخر قسمان قسم دنيوي ربما فيها الاستخلاف في الأرض ربما فيه طبعا الله ما قال ما خلق هذا الكون عبثا هي فترة هداية ثم فترة ابتلاء ثم عودة للهداية في آخر عمر هذه الدنيا وهذا موضوع لعلي يعني طبعا قد يكون مساله المهدي مساله عيسى هذه موجودة يعني عند جميع المسلمين لكن المقصود انها أن الإشارات يعني هذه الروايات ما أحب أن أتوسع فيها لكن الإشارات القرآنية يدل على هذا الاستخلاف يدل على هذا الهداية ال التي ستأتي وهي حاجة بالمناسبة هي حاجة في النفس الآن كل واحد يفكر ربما حتى من الشباب كيف لو أكون حاكم على الأرض وأعطيهم كذا وأعطيهم هذه الحاجة دليل على وجود من هداية متأخذة يعني ستأتي لنهاية الدنيا تأتي هداية وعيش كريم واستخلاف على الأرض وربما اتيان بالنبي شاهدا واتيان بغيره شهداء على أقوامهم على من ظلمهم لأن أيضا في في ويوم نبعثهم من كل أمة غير ويوم يبعثهم الله جميعا هناك بعثان أيضا وهناك هناك تفصيل طبعا في هذا اليوم بس المقصود هنا أن أقول الحاجة عندما يفكر شاب أذكر ونحن يعني في طور ال المراهقة يعني يتخيل واحد وأنه حاكم على العالم وكيف وجود هذا الهم يدل على يدل على وجود على, على حقيقة أن هذا سياتي مثل شعورك بالشعورك بالضمأ يدل على وجود الماء شعورك بشعورك بالجوع يدل على وجود الأكل فشعورك بالحاجه إلى أن يكون هذا العالم تسودها الرخاء والعدل وكذا هذا مع يعني مع لابد هذا أنه حاجة ستأتي، فعليه حال الصلاطين عملوا على تزحيف صحة تزحيف هذه الأمور إلى ما بعد الخراب الكوني الجنة المأوى طبعا بعد الخراب الكوني جن هناك جنة وعدل جنات وعدن وجهنم طبعاً جنة عند, عند عند عند جنة المأوى صدرت المنتهى عندها جنة المأوى سدره النجم بينما الجنان في الأرض خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض فهذا موضوع جنان الدنيا التي تجري من إذا وجدت آية في كتاب الله أن فيها جنات تجري من تحتها الانهار فهي في الدنيا قبل أن يأتي الخراب الكوني ثم الجنة النهائية لجن لجنة وكذلك إذا وجدت عذاب النار قبل جهنم فهي غالبا في الدنيا فتأمل في القرآن لأن ترى نحن مخدوعون عن كتاب الله اقرأ من جديد اقرأ وحاول طبعا الصلاطين هدفهم في إبعاد هذا المعنى أنك لا تفكر أنه بعد, بعد خراب الكون الله أعلم لا أنت مطالب بأن تحسن من المعرفة بأن تحسن من تدبر الكتاب حتى, حتى تنتشر هذه المعرفة ويأتي ذلك تلقائيا يأتي العدل ويأتي الرخاء تلقائيا وربما يتعرف الناس على كثير مما يختلف فيه حول المهدي وصفاتها هل هو مهدي السنة مهدي الشيعة عيسى متى كذا هذه فيها كثافة روائية حديثية لا أستطيع يعني أتحدث فيها الآن لكن المقصود هنا أن يكفي أن نظرية ما يسمى نظرية المخلص طبعا يقولون انها أتت من أهل الكتاب أنها أتت من الأم الأخرى لكن ما الذي يمنع أن الاخرى الأخرى أخذتها من أصل قرآني مثلما كثير من التوحيد في بعض القبائل البدائيه ما الذي يمنع أنها لها أصل إلهي أو أنها فطرة مغروزة في الفؤاد وفي في النفس هذا موضوعات معرفية ليست موضوعنا وإنما أخذناها عرضا نواصل يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكف بالله وليا وكف به نصيرا طبعا هذا ال... الذين الذين اوتوا نصيب من الكتاب هل هم اهل الكتاب هل هم الذين اوتوا الكتاب هذه لا تستهينون بهذا التفريقات إذا وجدتم الذين اوتوا نصيب من الكتاب كان يستطيع الله يعني والله على كل شيء قدير لماذا لم يقول ألم ترى الى الذين اوتوا الكتاب لماذا قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل لماذا هذا التعبير؟ لا تظنون أن الله يعبر هكذا شيء مكان شيء ما عنده كلامنا نازل القرآن من لدن حكيم خبير أنزله الله بعلمه هذا الكتاب نازل بعلم الله كل حرف له دلالة كل زيادة لها دلالة كل نقص له دلالة حتى التعبيرات فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له دلاله لماذا, لماذا لم يقل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا تمام فهذه المعاني أقصد الله فما استطاع فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة وهكذا في المقصود هنا الإيمان نزل القرآن بعلم الله نزل بعلمه كل حرف بعلمه كل كلمة إذا ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ليس معناها أهل الكتاب ولا الذين اوتوا الكتاب في فرق بين أهل الكتاب والذين اوتوا الكتاب والذين أوت نصيبا من الكتاب والذين فهذه فيها فيها فروق بين هذه وقد تجتمع كما قلنا في الدوائر التي شرحناها نظرية الدوائر صارت نظرية نظرية الدوائر على يتحال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هل هم مسلمون أو من أهل الكتاب يحتاج إلى بحث لكن خلاصتهم أنهم جماعة موجودة في عهد النبي وأنها يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل عندهم هدف إضلال المسلمين وتشكيكهم والله أعلم بأعدائكم طبعا لو كان هؤلاء من أهل الكتاب المعادين للنبي لعرفوا لكن كأنهم فئة مندسة فلذلك يقول والله أعلم بأعدائكم كأن هناك يعني تكون جماعة يدعون علم أنه عندهم علم بالكتاب هو القرآن الكريم ويريدون أن يظلوا أن المسلمين ويقول الله نعم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى به نصيرا ثم يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع هنا يحذر من اليهود الذين اليهود هنا من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقول طبعا عندما يقول من الذين هادوا ليس جميع اليهود هذا يتفق مع الـ النظا الـ الايات التي استعرضناها كثيرا بانه لا يذم طائفه كامله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 يا أيها, يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به طبعا شرحنا ما يخصها الكتاب وتداخلاتهم هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم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 لكن الخلاصة هنا أن التركيز على مسألة الإضلال أن أهل اليهود والذين هذه الاضلالات تاريخ مخفي كبير هائل من الحراك الثقافي الإضلالي في الصد عن رسالة الله عز وجل لدرجة أنك لا تكاد تجد من الناجين إلا قليلا هل استطاعت هذه الفئات أن, تصد أن, أن, أن, أن, أن تصدنا وأن تصدنا وان تفعل افاعيل في معرفتنا وفي ديننا وفي هل نحن مخدوعون كل هذه كل هذا الوقت هذا يحتاج ان, أن نعود لكتاب الله حتى لا وان شاء الله سنجد في كتاب الله المخرج لأن هناك اشياء عجيبه افترى على الله الكذب الذين يزكون انفسهم مثلا هذه جماعه ذكرها الله عند الم ترى الى الذين يزكون انفسهم فإن الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذبه وكفى به إثم مبين هناك جماعة تزكي نفسها وتنسب هذه التزكية إلى الله أليس هناك امتداد لهذه الجماعة موجودة إلى اليوم يعني يزكون أنفسهم فالله يقول انظر كيف يفترون على الله الكذبه وكفى به إثم مبين هذا الافتراع على الله يعني انطلق من أيام النبوة ليس النبي حاشلا من أيام النبي وقسى من العهد من العهد النبوي كان هناك أناس يزكون أنفسهم يفترون على الله والنبي في مواجهتهم والقرآن في مواجهتهم فتقريبا معظم أمراض أم الأمراض التي لحقت بنا نحن المسلمين مستمد يعني موجودة وجدتها كلها موجودة في العهد النبوي وكان يقاومها القرآن والنبي يقاومها ولكن لا فائدة كانوا قد تشكلوا أحزاب ضاغطة كبيرة استطاعت أن تمرر عقائدها وأراءها وتشريعاتها إلى الأمة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي